ان في ذلك لآيات لكل صابر شكور واذا وشيهم موج كذبوا لدعوا الله مخلصين لدينه فلم مما جاءهم الى البر فمنهم mqttasid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 فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا